نشأة خالد خالد بن الوليد بن المغيرة أحد سبعة أخوة من الذكور وقيل عشر بل ثلاثة عشر بين ذكور وإناث ومنهم أختان وقد تقدم إجمال القول في شرف قومه ونصيب أعمامه خاصة من الرئاسة والزعامة أما أبوه الوليد فقد كان الرأس بين الرؤوس والزعيمة بين الزعماء وكانت له في بعض نواحي خلقه وعقله لمحات تلك المواهب التي تجلت بعد ذلك في عبقرية ولده العظيم كان أغنى أبناء زمانه في صفوف الثراء المعروفة بينهم كافة الذهب والفضة والبساتين والكروم والتجارة والعروض والخدم والجواري والعبيد وسمي من أجل ذلك بالوحيد ولقب من أجل ذلك بريحانة قريش وهو الذي قال فيه القرآن الكريم من سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ويروي سفيان الثوري أنه كان يملك ألف ألف دينار ويروي ابن عباس أنه كان يملك من الفضة تسعة آلاف مثقال ولكبريائه في جوده أو جوده في كبريائه كان ينهى أن توقد نار غير ناره في ميناء لإطعام الحجيج وكان يأنف لنفسه في الجاهلية ان يرى سكران على إباحة الخمر وشيوعها في تلك الأيام فانتهى عنها بغير ناهن وقيل إنه قطع يد السارق على سبيل القصاص وقد كان من أصحاب الحيلة والحول والإقدام ضربة من ضرباته في موقف اللبس والتردد ترين فيه أبا خالد قبل أن يعرف العالم ضربات خالد وذلك يوم تداعت الكعبة وأوجس المشركون أن يهدموها ليعيدوا بناءها توقيرا لتلك الحرمة التي كانوا يقاربونها بالضراعة والخشوع ويدخلها بعضهم حفاة الأقدام ولم يقربوها قط بهدم أو عدوان فلما رأى وسواسهم وفزعهم تناول المعول وضرب الضربة الأولى بيديه وهو يقول اللهم لم ترع اللهم لا نريد إلا الخير ومضى في أثره الهادمون غير متهيبين ويأخذ من بعض أحاديثه مع أبي جهل أنه كان من أفقه الناس لمعاني الكلام ومن أحفظهم للشعر والخطب في أيامه قام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يصلي والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته فلما فطن النبي صلى الله عليه وسلم لاستماعه أعاد قراءة الآية فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه من بني مخزوم فقال والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن اعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو وما يعلى ثم انصرف إلى منزله فقالت قريش صبأ والله الوليد ولتصبون قريش كلهم فأوفدوا إليه أبا جهل يحتال لصرفه عن الإسلام إن كان قد نوى الدخول فيه وما زال به حتى قام معه إلى مجلس قومه فقال لهم تزعمون أن محمدا مجنون فهل رأيتموه يخنق قط تزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه قط تكهن تزعمون أنه شاعر وما فيكم أحد أعلم بالشعر مني فهل رأيتموه ينطق بشعر قط تزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئا من الكذب يسألهم ويجيبونه كلا؟ في كل سؤال حتى أعياهم أن يردوا كلامه فسألوه رأيه في تفسير بلاغة القرآن ففكر ثم قال ما هو إلا سحر يؤثر أما رأيتمه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه فهو ساحر وهذا هو السحر المبين فذاك إذ يقول القرآن الكريم إنه فكر وقدر فقوتل كيف قدر ثم قوتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر واختلف المفسرون في تفسير المعنى المقصود بالعتل الزنيم الذي قيل إنه نزل فيه فرأى بعضهم أن الزنيم هو الدعي وأن الوليد بن المغيرة يوصف به لأن أباه ادعاه بعد ثمان عشرة من مولده ورأى بعضهم أن الزنيمة وصف له من زنمة كان يعرف بها في عنقه وهي اللحمة المدلات ويخالفهم آخرون فيقولون إن الرجل الذي كان يعرف بهذه الزنمة هو الأخنس بن شريق وكان أصله من ثقيف وعداده في زهره وفي رواية أنه عليه السلام سئل عن العتل الزنيم فقال إنه هو الفاحش اللئيم وغير ذلك من الروايات والتأويلات كثير إلا أن الذي يعنينا فيما نحن بصدده أن الوليد لم ينسب قط إلى أحد غير أبيه المغيرة وأن المغيرة لم يكن بحاجة إلى استلحاق ولد غريب عنه لكثرة أولاده ونجابتهم بين فتيان مخزوم وقريش عامه وأن شبه الوليد ببني المغيرة ظاهر حتى في بعض الفروع البعيدة فإن عمر بن الخطاب كانت أمه قريبة خالد بن الوليد وكان يشبهه أقرب الشبه كما يتفق في أيامنا هذه كثيرا بين أبناء العمات والأخوال وأن غير الوليد لأولى لا بذلك الوصف لما تقدم من اعتزاز قريش بنسبته فيهم حتى لقب بريحانة قريش وسمي بينهم بالوحيد. وعلى أي حال قد نشأ خالد في بيت الوليد بن المغيرة وهو سيد بني مخزوم وأحد السادات المعدودين في قريش وصاحب الكلمة التي يتعلق بها مصير قومه فيما يجنح إليه من شرعة أو دين، أما أمه فهي لبابة بنت الحارث الهلالية وهي أخت ميمونة أم المؤمنين زوج النبي عليه السلام وأخت لبابة بنت الحارث الكبرى زوج العباس عمه وأخت أسماء بنت عميس التي تزوجها جعفر بن ابي طالب ثم ابو بكر الصديق ثم علي بن ابي طالب ولها اخوات اخريات بنى بهن رجال من ذوي الاخطار ومقاديم العشائر النابهين وندر في بيوت العرب النبيله بيت لم يكن له صله بخالد وذويه بالنسب والمصاهره من جانب أمه أو جانب أبيه والأقوال في سن خالد وتاريخ مولده لا تنتهي إلى قول يمتنع فيه الخلاف فمن المؤرخين من يقول إنه مات وله من العمر ستون سنة فإذا كان قد مات في السنة الحادية والعشرين او الثانية والعشرين للهجرة فقد ولد اذا في السنة الثامنة والثلاثين او السنة التاسعة والثلاثين قبل الهجرة ولكنه قول يحول دون تصديقه والاخذ به ان خالدا كان صغير السن في عام الفتح فتح مكة كما يفهم من تلقيب ابي سفيان له بالغلام وشيوع هذا اللقب بين عارفيه فقد كان أبو سفيان والعباس يرقبان عبور الكتائب والقبائل في يوم الفتح فكان خالد بن الوليد أول من مر في بني سليم فسأل أبو سفيان من هذا؟ قال العباس هذا خالد بن الوليد فعاد أبو سفيان يسأل وهو يخفي حنقه الغلام قال العباس نعم كأنه لقب كان معروفا بين شيوخ قريش والرجل لا يقال له غلام وهو في نحو السادسة والأربعين وقد يقال له ذلك وهو حول الأربعين إذا كان القائلون من رؤساء الشيوخ وكان اللقب قد عرف قبل ذلك بسنوات وبقي بحكم العادة والتردد على الأفواه فإذا كان خالد بن الوليد يومئذ في نحو السادسة والثلاثين أو السابعة والثلاثين فمولده على التقريب بين سنتي ثمان وعشرين وثلاثين قبل الهجرة وعندئذ تخطر لنا قصة أخرى لها صلة بهذا التقدير وهي قصة المصارعة بينه وبين عمر بن الخطاب وهما غلامان حيث غلب عمر وكسر ساقه في هذه المصارعة وإنما يتصارع النداني أو المتقاربان وعمر على التقدير المشهور قد ولد قبل الهجرة بأربعين سنة أو قرابة هذا التاريخ فالتوفيق بين هذه الأقوال جميعا إنما يستقيم لنا بتأخير مولد عمر قليلا عن سنة أربعين وتقديم مولد خالد قليلا عن سنة ثلاثين فيرجح إذن أن يكون مولده في نحو سنة أربع وثلاثين قبل الهجرة ولا مانع إذن أن يصارع عمر وليسه يغلبه كما يغلب الفتى في الرابعة عشرة، مثلا زميلا له في السادسة أو السابعة عشرة، إذ كان مولودا للدربة على الرياضة وألعاب الفروسية، وكان خالد ولا شك ذلك، لأنه ورث قيادة الأعينة من باكر صبا. نعم يظهر أنه كانت عليه مخايل الفروسية. منذ صباه الباكر إذ رشحه أبوه لقيادة الخيل ولم يكن أكبر أبنائه ورأيناه على قيادة الفرسان فرسان قريش في وقعة أحد التي أحاط فيها برومات المسلمين من ورائهم فحلت الهزيمة بجيش المسلمين بعد انتصاره وقد أسلفنا أن بني مخزوم كان لهم في الجاهلية أمر القبة والأعنة فالقبة هي خيمة عظيمة يضربونها ليجمعوا فيها عدة القتال ولم والأعنة هي الخيل وفرسانها وولاية خالد على هذه الوظيفة الموكلة إلى قبيلته بين بطون قريش جميعا هي آية استعداده للرئاسة والقيادة منذ صباه وفي أخبار خالد قصة واحدة تنفعنا في تصور ملامحه وسماته لقلة أوصافه المحفوظة على خلاف ما تعودناه من أحاديث العرب عن أبطالهم وهي في الغالب مفيدة في وصف أولئك الأبطال تلك القصة هي ما أشرنا إليه من المشابهة بينه وبين عمر بن الخطاب حتى كان أناس من ضعاف النظر يخلطون بينهما من قريب ولا يميزونهما بالرؤيه ولا بسماع الصوت الخفيض وخلاصتها ان علقمه بن علاثه لقي عمر بن الخطاب سرا فقال له مرحبا بك يا ابا سليمان ثم دنا منه فلم يميزه مع دنوه وسماع صوته برد السلام عليه فقال عزلك بن الخطاب فاجابه عمر نعم فمضى علقمه يقول ما يشبع لا أشبع الله بطنه وأصبح عمر فدعى بخالد وعلقمة وسأل خالدا ماذا قال لك علقمة فنفى يكون قد لقيه أو جرى بينهما كلام وكرر عمر السؤال فأقسم خالد بالله ما رآه ولا سمع منه شيئا فقال علقمتك كالموسع له من حرج حلا أبا سليمان ولم يفطن لغلطه حتى تبسم عمر وأخبرهما بالحديث ومن هنا تفهم أن خالدا كان طويلا بائن الطول وأنه كان عظيم الجسم والهامة مهيب الطلعة يميل إلى البياض وغني عن تواريخ المؤرخين ولا جدال أن خالدا قد تعلم في الصباح كل ما يتعلمه الفتى المرشح للحرب والفروسية وشمائل الرئاسة ومن الصغائر العرضة التي زعم أناس أنها أصل الجفاء بينه وبين قريبه عمر بن الخطاب أنه صارعه كما تقدم فغلبه وكسر ساقه وهي صغيره تنبئ عن درايه باكره بفنون الصراع والكفاح ولكنها لو لم تذكر في مصادرها لاغنانا عنها علم القائد الكبير بفنون الفروسيه على انواعها وسرعته في مازق النزال الى مصارعه اقرانه ومبارزيه واحتضانهم بعنف شديد حتى يعجزهم عن الحراك وغير بعيد انه تعود عيشة الشظف ورضى نفسه على الخشونة عمدا في البادية ليصبر على مضانك الحرب وشدائد الجوع والضمأ حيثما تنفرد عن موارد الزاد فقد جاء في بعض الاحاديث ان خالدا كان يأكل الضب ويشتهيه كما يأكله الاعراب ويشتهونه وهو أغنى إنسان في مكة أن يسيغ هذه الأكلة الاعرابيه مع يساره وافتنان أهله في الأطعمة الحضرية قال ابن عباس رواية عن خالد أنه دخل مع رسول الله على خالته ميمونة بنت الحارث فقدمت إلى رسول الله لحم ضب جاءها مع قريبة لها من نجد وكان رسول الله لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو فاتفق النسوة الا يخبرنه حتى يرينا كيف يتذوقه ويعرفه انذاقه فلما سال عنه وعلم به تركه وعافه فساله خالد احرام هو قال لا ولكنه طعام ليس في قومي فاجدني اعافه قال خالد فاجتررته إلي فأكلته ورسول الله ينظر ومثل هذه التربية لقائد من قواد الحرب نموذج يحتذى في كل مدرسة من مدارس الفنون العسكرية الحديثة وعلى سنتها كتب نابليون تقريره وهو طالب في المدرسة الحربية يعيب على النظام يومئذ أن يسمح لأبناء الأعيان بمعيشة الترف واصطحاب الخدم بين جدران المدرسة وهم أحرى بخدمة أنفسهم في مدرسة يتعلمون فيها الصبر على شدائد الحروب وكان لخالد ولا ريب علم بالبادية العربية من غير هذا الطريق طريق الرياضة المقصودة إن صح ما رجحناه فلعله سافر كثيرا في الجزيرة العربية قبل الإسلام ولعله عرف في تلك الأسفار دروبها العصية التي كان يطرقها من العراق إلى الحجاز ومن الحجاز إلى اليمن ومن نجد إلى الشام وبعضها كان يعتسفه على عجل بغير ادلاء ولم تكن بخالد ولا بإخوته حاجة إلى التجارة لكسب العيش وتحصيل المال إذ كان أبوه على تلك الثروة التي لا مزيد عليها في البلاد العربية وكانت ثروته أشبه شيء في عصرنا هذا بثروة المصارف التي تعمل في صفقات القروض والربا ومضاربات الأسعار أما الثمرات والخضر في مزارعه فلم تكن مما يحمل إلى البلاد القصية للبيع والشراء وإنما قصاراها أن تباع في الحواضر الحجازية وما قاربها من البوادي القادرة على شيء من الترف والمتعة ولا سيما في أيام الأسواق والحجيج ولهذا فسر بعضهم وصف بنيه بالشهود فيما تقدم من الآيات بأنهم كانوا أبدا في صحبته وجواره مفاخرة بهم وتنزيها لهم عن الكدح والتصرف في شؤون المعاش فان قضيت لأحدهم رحلة أو سياحة ففي غير هذه الأغراض أو في غير حاجة ملحة إلى الاتجار وإنما هي الدربة والتمرس بالمصاعب والانتفاع بخبرة السياحة وادابها وقد ينفقون في ذلك خير ما يكسبون كما كان يصنع عمه زاد الراكب وأعمامه الآخرون الذين اشتهروا بالأنفة من مجارات أحد لهم في الضيافة وبذل العطايا والهبات وموضع الترجيح والاستنتاج هنا إنما هو في إرسال خالد إلى البادية قصداً لرياضة النفس والجسد على خشونة الأعراب وشدائد الميادين فهذا وإن جرت به عادة بعض الأشراف في حواضر الحجاز لم يقطع به قول من الأقوال في سيرة الوليد بن المغيرة وبنيه الشهود على احتمال الشهادة للمعنى الذي قدمناه ولكن الأمر الموقوف به كل الثقه والذي لا موضع فيه لترجيح ولا استنتاج أن خالدا قد نشأ حيث نشأ في الحاضرة أو الباديه مستعدا للخشونة مستطيعا لمعيشة الأعراب مستجيب السليقة والبيئة لما يتكلفه المجاهد في اوعر القفار واعنف الحروب وكانت له ضلاعه العصبيين الاقوياء المعهودين بين رجال السيف وهي ضلاعه يوشك ان تستمد من حماسه النفس وشهامه القلب اضعاف ما تستمده من العضلات والاوصال فلم تعفه العبقريه من ضريبتها التي لا مناص من ادائها وايه ذلك أنه مات على فراشه في نحو الخامسة والخمسين، وليست هي بالسن الغالبة في من يموتون بداء الشيخوخة من غير علة أخرى. وإذا تجاوزنا هذه المظنة وهي كافية، ألفين في تراجم الأسرة كلها ما ينبئ عن عوارض الأسر التي تهيئها الأقدار لإنجاب العباقرة في شتى المواهب والمزايا، فهذه الاسره الغريبه تكثر فيها عوارض الاختلاف عن جمله الناس في تركيب الاعصاب خاصه ويشاهد فيها فرد او افراد تتجمع فيهم عللها وتمعن بهم مخالفاتها وعناصر شذوذها حتى تسلمهم الى الاختلال والاضطراب كانهم ضحايا الاسره كلها في سبيل انجاب العبقريه منها وكانت هذه العوارض مشاهدة في أسرة خالد وفي إخواته على التخصيص فذكر كتاب الاستيعاب في أسماء الأصحاب أن الوليد بن الوليد كان يروع في منامه مثل حديث مالك سواء في قصة خالد وعن مسند ابن أبي شيبة أن خالد بن الوليد كان يفزع في نومه فشكى إلى النبي عليه السلام فقال له إن عفريتا من الجن يكيدك وبذلت هذه الاسره الممتازه ضحيتها الكبرى في شخص سليلها عمار بن الوليد احد الاخوه المذكورين بأسمائهم من ذريه الوليد بن المغيره وعمار هذا هو صاحب عمرو بن العاص في رحله الحبشه رسولين الى النجاشي لتسليم المسلمين بها الى قريش وكان مولعا بالخمر والغزل وسيما محببا الى النساء فلما كان بالسفينه بصحبه عمرو وامراته شارب ونظر الى امرأة عمر نظرة مريبة وقد نلمح عوارض الاسرة هذه في اعظم افراد الاسرة كما نلمحها في هذا المسكين الذي ابتلي بالثمن الفادح والضحية الكبرى فخالد بن الوليد شرف بني المغيرة لم يفتنه الميل الى المرأة كما فتن اخاه ولم يصرفه قط عن عبء من اعباء البطولة ولا عن فريضة من فرائض العظمة والعبقرية ولكنه على هذا قد تعرض للمؤاخذة من عمر بن الخطاب ومن أبي بكر الصديق في صدد الزواج المعجل في غير حينه فسب امرأة مالك بن نويره وتزوج في حرب اليمامة وهو بميدان القتال وسب ابنة الجودي في دومة الجندل وقيل إنه فقد أربعين ولدا في طاعون الشام وهو بقيد الحياة لم يجاوز الخمسين بكثير وتلك في جملتها شواهد العوارض التي يقرر النفسانيون المحدثون انها سمات العبقريه في منابتها ومنابتها هي الاسر التي تنجبها وتبذل اثمانها قبل ان تنعم بمجدها وفخارها وكما ظهرت هذه العوارض في لون من الوانها على اخيه عمارة ظهرت في بعض الوانها الاخرى على اخيه الوليد الذي كان مثله يراع في رقاده فهذا الأخ الكريم كان مع جيش المشركين في وقعة بدر فأسره المسلمون وطال الكلام في فدائه لغناه وعداوة أهله للإسلام فطلب آسره أربعة آلاف درهم واوصى النبي الا يقبل فدية له غير شكة أبيه الوليد وهي درع فضفاضة وسيف وبيضة وكل هذه المطاولة والمساومة والوليد باق على دين الشرك في أسر المسلمين، فلما تم فداؤه وذهب إلى أهله، أعلن إسلامه بينهم وهم تارهون، وعجب المشركون لأمره فسألوه هل اسلمت أسلمت قبل أن تفتدى؟ فقال كرهت أن يظن بي أنني جزعت من الإسار، وصبر على التعذيب والنكاية والحبس بين أهله حتى أفلت بعد جهد وحيلة ولحق بالنبي مشيا على قدميه. هذه أيضا نفحة خالدية من نفحات تلك الأسرة القوية التي تأبى لخلائقها أن تحير الناس وأن ترد عليهم من مورد التفاوت والاغراب والمخالفة للمألوف. وهي في أطوارها المتباينة منجم العبقرية الذي لا مراء فيه ومعدن البطولة التي تكتب لصاحبها وهو في الأصلاب فها هنا نشأة بطل عبقري مدخر للقيادة والرئاسة بميراث حسبه وطبعه وملكات نفسه وجسده جاءته البطولة وهو ينتظرها ولا يشك فيها وتهيأ لها بالقدرة على الشدة والرخاء والنامه والبأساء ويكاد الصدق والإشاعة معا يتوافيان إلى دلالة واحدة في تربية هذا البطل المنذور للبطولة والعبقريه من قبل ميلاده فأكلة الضب التي سبق ذكرها واحدة وغيرها أكلات مسمومات يبدو لنا أنها مخترعة أو محرفة ولكن اختراعها وتحريفها يدلان لا محاله على شيء وهو اشتهار خالد بترويض بنيته على تجرع الغصص التي يتقزز منها الناس ويخافون منها الهلاك ففي اليواقيت للقطب الشعراني أنه حاصر قوما من الكفار في حصن لهم فقالوا تزعم أن دين الإسلام حق فأرنا آية لنسلم فقال احملوا إلي السم القاتل فأتوه به فأخذه وقال بسم الله وشربه فلم يضره وتردد مثل ذلك في كتاب الإصابة فروي عن مصادر شتى أنه لما قدم الحيرة أتى بسم فوضعه في راحته ثم سمى وشربه ولم يؤثر فيه وقد سمعنا نيتشي بشير السوبرمان في العصر الحديث يقول إن السم الذي لا يميتني يزيدني قوة فهذه بنية بطل نشأت للمجد على هذا الغرار